في هذا الملتقى الذي أسأل الله عز وجل أن يثيب القائمين عليه على رغبتهم في هذه المشاركة وجهودهم في ترتيب هذا اللقاء وأن يجزيكم أنتم أيها الإخوة وأيها الأخوات حضوركم وحرصكم وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وموضوع اللقاء ليلتنا هذه عنوانه المتجر الرابح ذلكم أن التجارة والاتجار وتحصيل الأرباح والتنافس في نيل المكاسب مطمع كل إنسان ورغبة كل إنسان ولكن التجارة الرابحة والمغنم الواضح الباقي نفعه في دنيا العبد وآخرته يغفل عن التنافس فيه والسعي في تحصيله كثير من الناس وقد ألف أحد أهل العلم المتقدمين وهو شيخ للإمام الذهبي والإمام ابن كثير وغيرهما من أهل العلم كتابا بعنوان المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح وهو للإمام الدمياطي رحمه الله ومن هنا جاءت فكرة هذا العنوان للحديث عن العمل الصالح والوقوف على بعض الأصول والجوانب العظيمة المتعلقة بالعمل الصالح من نواحي متعددة بحسب ما يسمح به المقام في هذا اللقاء والحديث أولاً عن مكانة العمل الصالح ومنزلته العلية في القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام أكثر من ثمانين آية كنت عصر هذا اليوم أتأملها آية آية وقرأتها آية آية ذكر فيها العمل الصالح في ثلاث وسبعين آية منها ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان، وهذا العدد الكبير لذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان مرتبا على ذلكم ذكر الثواب والأجر من فوز بمعفورة الله ونيل لرضاه وسعادة في الدنيا والآخرة وهناء عيسٍ ونيل للغفران والرحمة إلى غير ذلك من أنواع الثمار والآثار التي ينالها المؤمنون الذين يعملون الصالحات مما يزيد من إقبال العبد المؤمن وعنايته بالإيمان والعمل الصالح لأنه كلما وقف المسلم على الفوائد والثمار والآثار زاد حرصه وعظمت رغبته وإذا غفل عن ذلك ضعف وغفل وشغل بتوافر الأمور وحقير الأشياء وإن استمر على ذلك إلى أن تنقضي حياته ندم حيث لا يفيد الندم وفي هذه الآيات التي قرن فيها الإيمان بالعمل الصالح دلالة على التلازم بينهما وأن الإيمان اشترط فيه العمل الصالح وكذلك العمل الصالح اشترط فيه الإيمان كقوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكقوله تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكذلكم استرط للايمان العمل الصالح ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى وآيات كثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات فإذا كان عند الإنسان عمل صالح ولا وليس في قلبه اعتقاد حق وإيمان صحيح لا ينفعه عمله قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وإذا كان عند الإنسان إيمان بالغيب ولكنه لا يعمل وليس عنده عمل فهذا أيضا ليس من أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام والإيمان هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات أمران متلازمان، إيمان وعمل، إقرار انطوت عليه القلوب يثمر أعمالا تظهر على العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والعمل الصالح ثماره وآثاره على العبد في دنياه وأخرى كثيرة جدا وعد هذه الثمار والآثار يحتاج إلى مجالس عديدة، لكن ليعلم المرء أن هذه الدنيا بما فيها من متع، وما فيها من أنواع المصالح، وما فيها كذلك من نسل، وما فيها من تجارات. وما فيها من بيوتات وحقول وغير ذلك كلها لن يدخل مع الإنسان إذا غادر هذه الحياة وأدرج في القبر من ذلكم شيء بل لن يدخل مع الإنسان في قبره إلا عمله صالحا كان أو سيئا وقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله ومعنى يبقى عمله أن يدخل معه في قبره أما ولد الإنسان لا يدخل معه في قبره ولو كان يغلي والده ويكن له عظيم المودة والمحبة مال الإنسان مهما كثر وتنوع لن يدخل مع الإنسان في قبره ولهذا جاء في حديث آخر رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وأهله وماله مثل مرء أو إنسان له ثلاثة أخلاء قال له أحدهم أتبعك في هذه الحياة وإذا مد فلست مني ولست, ولست منك وهذا ولد الإنسان أو مال الإنسان هذا مال الإنسان قال الآخر أتبعك فإذا أدخلت في قبرك فلست منك ولست مني وهذا ولده وقال الثالث أنا معك حيا وميتا وذلك عمله وذلك عمله ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين عن أحد الحكماء أنه سئل أي الأصحاب أبر قال العمل الصالح أي الأصحاب أبر قال العمل الصالح فالعمل الصالح صاحب بر بصاحبه وانظر هذا البر في أحلك الأمور وأشدها وأعظمها عندما يدرج الإنسان في قبره جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه في سياق طويل وفيه ويأتيه رجل حسن الهيئة حسن, حسن الصورة حسن الثياب طيب الريح ويقول أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت وجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتي بالج بالجنازة ووضعها الرجال على اعتاقهم حملوها إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. وإن كانت غير ذلك، قالت ويلها أين يذهبون بها، ويلها أين يذهبون بها، فهذا وغيره مما يدل على المكانة العظيمة للعمل الصالح، وأن من يوفقهم الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحات. هم أهل التجارة الرابحة والغنيمة الواضحة ومن سواهم من كافر أو مفرط فإنه سيندم ندما عظيما ولن يفيده ندمه ولهذا فإن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وفي هذا المعنى يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل في هذا المقام مقام الحديث عن العمل الصالح يأتي سؤال لا بد من بيانه ألا وهو ما هو العمل الصالح وبما يكون العمل صالحا والعمل الصالح هو العمل الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله سبحانه وتعالى به أمر إيجاب أو أمر استحباب وهذا ميدان واسع وباب الرحم والأعمال الصالحات القولية والفعالية الظاهرة والباطنة كثيرة والميدان فيها ميدان تنافس ميدان تنافس وفي هذا الميدان يتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون ممن يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى والفوز. بعظيم الثواب وجميل المآب، ولا يكون العمل صالحا إلا بإخلاص للمعبود جل في علاه ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص أساس العمل الصالح الذي عليه يبنى، فإن الأعمال لو تنوعت وكثرت وتعددت ولم تقم على الإخلاص لله لا ينتفع بها العامل وكذلكم لو أنه أخلص ولم يتبع في أعماله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بأعماله فلا يكون الانتفاع بالأعمال إلا إذا أخلصت لله واتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا يكون العمل بهذا الوصف إلا إذا قام على الإخلاص والمتابعة قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في معنى الآية أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه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 والاعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا وأمر بها كثيرا لكن يأتي في الدرجة الاولى وفي صدر الاولويات فرائض الاسلام وواجبات الدين وهذا جانب لا بد من التنبه له في باب العمل الصالح والعناية به جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ففرائض الإسلام واجبات الدين تأتي في المقدمة فإذا قيل أي الأعمال أفضل وأيها أحب يقال الفرائض ولا يقدم نفل على فرض. تجد في بعض الناس لديه عناية جيدة ببعض النوافل من بر أو صلة أو صدقة أو حسن معاملة أو غير ذلك من الأعمال لكنه تجده مضيع لفرائض عظيما بل تجده مضيع لأأظم فريضة بعد التوحيد ألا وهي الصلاة والصلاة عماد الدين كما قال ذلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحسر مع قارون وفرعون وهامان وأميه بن خلف ففي باب العمل الصالح تقدم الفرائه ومن شغله فرض عن نفل فهو معذور أما من شغله نفل عن فرض فهو مغرور كيف يشتغل بالنوافل عن الفرائض أرأيتم لو أن شخصا سهر ليلة قراءة للقرآن هذا نفل يثاب عليه لكن لو كان هذا يترتب عليه إضاعة لصلاة الفجر فهو في ذلك السهر لأنه على حساب الفرق وإضاعة الفرق فكيف بمن يسهر على معاص وآثام وأمور تسخط الله تبارك وتعالى ثم يتبع ذلك بنوم وإضاعة لصلاة الفجر أين مقام الأعمال الصالحات والعناية بها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 فإذا الأعمال الصالحة تتفاضل ويأتي في صدر الأفضلية في الأعمال الصالحة فرائض الإسلام ثم بعد الفرائض إن قيل أي العمل أفضل يقال كما ذكر ذلكم شيخ الإسلام وغيره من العلم ليس في ذلكم جواب آه مفصل إلا بحسب حال الإنسان ومقامه والوقت الذي هو فيه لكن يمكن يقال قولا جامعا في هذا الباب أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت وهذه قاعدة ثمينة في باب التفاضل بين الأعمال وأيها أفضل وإذا كانت الأعمال في نفسها متفاضلة فإن أهل الإيمان في الأعمال متفاضلون ليسوا على درجة واحدة بل بينهم تفاوت عظيم وتباين كبير ولا أطيل في هذا لكنني أشير فيه إلى قول الله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، فانظر هذا التفاضل بينهم وأنهم على أقسام من ثلاثة وأيضا تحت كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يتفاوتون فمنهم ظالم لنفسه ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي فيما دون الكفر والشرك بالله ومنهم مقتصد، أي مقتصر على الواجبات على فعل الواجبات وترك المحرمات ومنهم سابق بالخيرات أي فعل الواجب وترك المحرم ونافس في الرغائب والسنن والمستحبات وقدم في هذه الآيات الظالم لنفسه لألا يقنط وأخر السابق بالخيرات لألا يصاب بالعجب وسبقه بالخيرات فضل تفضل الله به عليه بإذن الله والله جل وعلا هو المتفضل والمن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولهذا مما ينبغي أن يفقه في هذا المقام أن الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات لا يمكن أن تقوم بشيء منها إلا إذا عانك الله ويسهر لك ذلك وشرح صدرك للقيام به قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاد بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومما يجدر بالمسلم أن يلاحظه في هذا الباب باب الأعمال الصالحات أن يبعد عن نفسه الأمور التي تكون بها السئامى والملل من العمل ومن ثم الانقطاع وهذا يحصل لكثير من الناس وقد جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل أدومه وإن قل مثلا ركعتان تصليهما كل ليلة خير لك وأعظم من أن تصلي ليلة صلوات عديدة أو ثلاث ليالي أو أربع أو خمس ثم تترك الصلاة تمل من الصلاة وتتركها وتتركها وفي هذا يقول الله وفي هذا يقول وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما مر معنا لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه قل وقال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل فيأتي الإنسان من الأعمال والنوافل الشيء الذي يطيق لكن الفرائض يلزم نفسه بها إنزاما لأنه يعاقب على تركها ويعرض نفسه لعقوبة عظيمة على تركها أما النوافل يأخذ منها ما يمكنه المداومة عليه وإن كان قليلا فالأحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل أدومه وإن قلب وإذا فسح الله لعبد في عمره فعليه أن يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وأن يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما وإنما الأعمال بالخواتين فيجتهد من الاستكثار و القيام بالأعمال الصالحات والتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولا سيما إن كان قد أسرف على نفسه وفرط ماذا ينتظر في إسراثه وتفريطه أينتظر أن يغادر هذه الحياة مسرفا مفرطا لقي الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا كان عنده نوع من التفريط والتقصير فسأله سؤالا قال له كم تبلغ من السنوات كم عمرك قال ستين سنة قال أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال أو تدري ما تفسيره هل تعرف تفسير هذه الكلمة قال وما تفسيره قال إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون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 قال أحسن فيما بقي يغفر, يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وهذه الجملة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى تروى مرفوعة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أساءت فيما بقي أخطت فيما بقي وفيما مضى وهذا يوضح لنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإنما الأعمال بالخواتين ثم إذا وفق الإنسان لشيء من الأعمال قلت أو كثرت فعليه أن لا يقطع بأعماله حتى وإن كثرت وتعددت وليذكر حال المؤمنين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية قالت قلت يا رسول الله هو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخافا يعذب قال لا يا يبنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل ولهذا صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فعلى العبد أن لا يغتر أعمالك هذه ماذا تكون في جنب إحسان الله عليك في هذه الحياة الدنيا ونعم الله عليك في هذه الحياة الدنيا فلا يغتر الإنسان بأعماله بل يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحات ويسأل الله تبارك وتعالى القبول والرضا والتوفيق. ثم في هذا الباب باب الأعمال الصالحة لا يغب عن المؤمن الحصيف العمر الثاني للأعمال بعد موته. وهذا جانب في الأعمال لا يفطن له إلا الموفقون ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى فيكون للواحد منهم عمراً آخر في باب الأعمال بعد موته وهو العمر الثاني وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وقال في الحديث الآخر سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته من بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو غرس نخلة أو ترك ولدا صالحا يدعو له ذكر خصالاً صلوات الله وسلامه عليه يجري أجرها للعبد بعد موته ولهذا من العجب أن أناساً في قبورهم وكل يوم وليلة تجري لهم الأجور ويتضاعف الثواب وهم في قبورهم وأناس آخرون يمسون على الأرض وتمر الليالي والأيام والشهور ولا يحصلون أجرا بل يحصلون إثما ووزرا فيا سبحان الله في التفاوت والتباين إنسان ميت في قبره وتنهال الأجور عليه وتتوالى الأجور عليه وهو ميت في قبره وآخر يمشي على وجه الأرض تمر الأيام تمر الشهور تمر السنوات لا يحصل أجرا بل إنما يحصل إثما ووزرا والعياذ بالله فأين التفكير الصحيح وأين الرشد أين الوعي أين الفهم أين الاعتبار أين الادكار وهذا مقام ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على الفقه ثم يجاهدها على العمل حتى لا يأتي عليه يوم يندم ولا ينتفع بندم ومن فرط فرط أو ضيع يندم ندامة شديدة في مقامات عديدة ولا ينفعه الندم في تلك المقامات ولهذا جاءت آيات في القرآن الكريم فيها إشارة إلى الندم العظيم الذي يحصل للكافر ويحصل للمعرض المفرط.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 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا إنهم وقنون في النار إذا أدخل يندم ندما عظيما قال الله عن الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 ما دام في دار العمل ويصلح من حاله ويصلح من أعماله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أحد السلف أراد أن يعظ رجلا أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر ولما وقف عند القبور قال له يا فلان لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى قال أتمنى أن يعيدني الله للحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله فقال له يا فلان أنت الآن فيما تتمنى أنت الآن فيما تتمنى أي أنت الآن في دار العمل والعاقل يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله ويزن أعماله قبل أن توزن يوم لقاء الله سبحانه وتعالى هذه إشارات حول هذا الموضوع وهو موضوع واسع وكبير وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه